حابك مهلا وشللت سكينه الغيانه هي كافي ودعتك النسناس يا ورد الاشواك كرامك سحكم علي لون صرافي ضقت بنك ما تهيى وملاخ ورميت باقي ذكرياتك خلافي لا دم اجن ولا خاطر مضى ما اقول غير اللي على البال كافي يكفي ثلاث سنين مرت على ساق عين فلاش لك وعيننا Al-havi uliom Vi tis'a